ثم إن ربك للذين عملوا الصور أبجاهلة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حليفا ولم يكن من المشركين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 إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ و ولَئِنَّ صَبَرَتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضَيِّقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ